بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المظلعون وبعد كبجم تتبلي والكيا قرآن كبجمان كني كتاب ربي كينات كربين الآن كالبين المحمد الرتي قد نبوسه أكا المنمى دكنا الرأى قرأفا باسد أكا إسام براروخ دكنا كفري إرار وام ببدو إرار أكا إسام براروخ ديتش كتاب أنزلناه إليك لتخرج النناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العديد الحميد كتاب لك نيك كتاب أن ترتبوه يا اكل من ما دو قناه غري فاتي بافتوت ابني ربيتي غرى خرات ديري راتي انسان ها بافتو في جراني ربين قران فنا قلبينا محمد الرت قديموسي حامله القرآن ليكن إلما نمعتي في جن الليل زمنه دافي وقته داهو أقسم بقهند التو أكا إسانك جل شوفي غير خرافي رأى ملكي روح نما بر badges وأنثى اثنين جمدا كروه إثاني بر badges هأرجع ربنا لا نقرأنا كنا كيس واحد دكا اكيدا غجري Ibada, babbariddu, murti, gurguddu, Namusa gagarivi, akkasumaa gursa daangga Ka ilmanamati tukaaakabu. Kor'aan kheessa kahiragmin kheena, subhanahu wa ta'ala. Ka millan tun itin Ka umman itin kajile, karaa gari itin Namni karaa gari seilu Namni khara rabbi Isa nagayana salaama bahitinde mubarakalo kaitin qajilu kana qur'an ikuni kitab ban samay isagari once la ilmin ma itihajam hunde isatulat qiblatu jura khairi mundu ketsa qiblatu qur'an ikuni rabbi qur'an kana nufkenne qur'an ikuni ربي وان سل إنساني ثلث الدنيا في آخرات ل إنساني ثلثي إنسان كائن. إن هذا القرآن أهدى الذي هي أقوى. القرآن يقول وان غاريتك أجلج أجل. كيسات وان الرغاري تهتك أجلج. مؤمن توت ورغاري القرآن كنا في برسيس اللين بقاب برهج في برسيس وجهد نم متن إساتي في اللين معنى إساتي قابثة صحاب الرسول لا يو آية قران برهن دبرن حاجة آية سانواني فيه بثني التل دلجنى بقاب الرابوفة ثني تيجو كنا عبيدك نمن الإسلام كيستي سدركائيل رسول ربي ما جئ الرسول كانت صلى الله عليه وسلم <ثم> من شغله القرآن نمن قرآن اسشاغلي نقرد